يخَالِدُونَ فِي النَّارِ لَنْ لا يَخْلُقُوا شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ولا يملكون, وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ وَلَا يَمْنُونُ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا وَقَالَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا اسْتِكْرَامٌ وَإِعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتُبْهَا فَهُمْ لَا عَلَيْهِ بَخْرَشٌ وَأَخْلَلا قُلْ أَمَن جَلَمُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ مَنْ كَانَ لَهُ مَثَلٌ كَمَثَلِ الَّذِي يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَأُولَئِكَ هُمْ يُؤْمِنُونَ بِرَبِّهِمْ وَيُقِيمُونَ سَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَسْتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا انظر كيف ضرب هناك الامثال فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا سبح وكالذي ان شاء اجعل له خيرا من غنى جنات, جنات تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَاعْتَبَرْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ عِتَاءَ اِذَا رَأَيْتَ مِنَّكَ مَكَانًا بَعِيدًا سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَكَثِيرًا وَإِذَا أُتِيَ مِنْهَا مَكَانًا قَلِيلًا قُمْ قُمْ لَدْعُونَا لِكَثْبُوا لا تَدْرِي يَوْمَ فُجُورٍ وَاحِدٍ وَدُونَ سُبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَمَالِكَ خَيْرٌ أَم جَنَّةٌ كُلُّ نَفْسٍ وَعْدًا مُتَّقٍ كَانَ لَهُم جَزَاءٌ أَم لهم فيها ما يساءلون كان على ربك وحدن مسئولا ويوم يحشر من ولا يعبدون من سَيَقُولُ أأنتم, أأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ ضَلُّوا السَّبِيلِ قالوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَكِن وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَأْنَ حَتَّى لَمَّا ذُكِّرُوا كَثِيرًا قَالُوا لَوْلَا فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَنفَعُونَ صَرْفًا وَلا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ فَيُلَقَّى عَذَابًا كَبِيرًا وَمَن جاءنا قابلت من المرتلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضه لبعضه سنة اتصبرون واتانا ربك نصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا يؤذن لنا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكه فَتَعَالَى السَّمَاءُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّهْجُورًا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا اصحاب الجنه يوم في خير مستقر واحسن مقللا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنذيرا الملك يومئذ الحق وحده وَسَأَنَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يا ويله تلك لم استحب لنا قليلا لقد اظلل من عن الذكر بعد الجزاء امين وكان الشيطان للانسان خادولا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ افْتَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ أَنَّهُ النَّذِيرُ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ نَذِيرًا وَمُنذِرًا وَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَن يُحِدَّ عَلَيْنَا الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً تَلاَنِكَ لَن تُثبِتَ بِهِ سُؤادَكَ هَرَّتْنَا مُنْتَصِرَانِ وَلا يَأْتُونَكَ بِمَكْنٍ إِلاَّ ذِكْرَاكَ بِالنَّصِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرَا الَّذِينَ يَشْعُرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَنَّمَ نَمَؤُلاَءِ أُولَاءِ فَتَصَرَّى مَكَانَهُ وَأَضَلَّ سَبِيلَا وَلَقَدْ آثَمَ النَّاسُ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُمْ أَخَوَانَهُمْ وَالذِّرَارَى فَقُولَ النَّبَأَ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَا مُرْسَلَاهُمْ كَدِيرًا وَقَوْمًا فَلَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا مِنَ النَّاسِ آيَةً وَاعْتَبَرْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا من بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلُّ نَبْرَدٍ لَهُ الْأَمْسَالُ وَكُلُّهُمْ تَظَرَّنَا تَكْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ لَكِ إِن سَمِعْتُمْ طَرْسًا أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْا كَأَنَّهُمْ يَخِرُّونَ إِلَى الأَرْضِ يَسْجُدُونَ أَيَعْبُدُونَكَ كَمَا يَعْبُدُونَ وَالِدَهُمْ أَوْ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ إِن كَانَ بَنُو دَيْنٍ عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَظْلَمُ كَذَلِكَ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّقَى إِلَٰهَهُ الْمَوْعِدَ أَفَتَظُنُّونَ تكون أَن تَكُونُوا عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُونَ أَنَّ أَحَدًا يَسْمَعُونَ أَوْ يَعِظُونَ إِنَّمَا ٱلۡأَمۡوَٰلُ وَٱلۡأَبۡنِيَآءُ زِينَةُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا ۖ وَٱلۡبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيۡرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابٗا وَخَيۡرٗاۡ مُرٗا لِجَعَلَ عَرشًا فِيهِ نَاقِمًا مَّا جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا كُلٌّ مَّقْضِيٌّ إِلَيْنَا قَضَايًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّهَارَ مَعَاشًا وهو الذي ارسل لي حسرا بين يدي رحمته وامدنا من السماء ماء اما طورا لمنسيه به دفتم من يَهُو مِنَّا خَلَقْنَا الْأَنْعَامَ وَأَنَا فِيهَا كَثِيرًا وَلَقَدْ كَرُمْنَا ذَلِكَ دَارِي فَأَبَا أَسْرٌ مِمَّا تَسِيرَا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا فَلَا تَصْعَع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِجِهَادٍ كَبِيرٍ يَمْوَى الَّذِينَ رَجَوْا بَعْثًا لَّمَّا جَاءَ عَبْدٌ فَرَاتْ وَمَا بَانَ لَهُمُ أَجَادٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا رِزْقَهُمَا وَحِجْرًا مِّن سِجِّيرٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بشرا فجعله نسبا وطبرا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَلَى رَبِّهِ ظَنُونًا وَمَا أَحْسَنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا قال لكم عليه اجر الا من شاء ان يستغفر الى ربك فبينا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وخلق كل ذنوب عبادك عظيما الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ست ايامكم مستوى على العرش الرحمن تسال بدبيرا واذا فينا لم جذور رحماني العر ومرحمان قالوا ومر رحمانا نسجد لك اامرنا وهذا هم سبحانه الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار رفيقا لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا وعباد الرحمن الذين يرسون على الارض هونا واذا فاضم الجن قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا استطع عنا عذاب جهنم إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ غَرَامًا إِنَّنَا سَأَكُونُ مُسْتَقِرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا هُمْ فَقُولُوا لَمْ يُسْلِفُوا وَلَمْ يَقْتُلُوا وَكَانَ دَيْنُ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 يوم يسلم العذاب يوم القيامه ويهتز فيه المباني الا من سادا وامن وعمل عملا صالحا فاولاء يَجْعَلُ اللَّهُ لَكُم مِّنْ حَكَمٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ إِلَيْهِ وَمَن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 يا من جئتمنا النور فبما قبر ويلا وونسينا تحية وسلاما قالوا لنا فينا حسن الاسم قُلْ ما أَحَدَ كَمِثْلِ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِلذَّامِ